صلاة الاستسقاء يرحمكم الله استووا اعتديلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها البشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 الأتاش حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسبل ولا يغني من جوع وجوه يومئذ